أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل نُشْرِكُ فَا مَنَ بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صُحْبَةً وكان يقول سفيه هنا على الله شطط وان ظننا ان لن ت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 وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء وجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنا كنا نقعد من آخر مَنْ قَائِدَنِ السَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لِقَوْشٍ هَابَ الرَّصَدَ وَأَنَّ وَنَدْرِي أَشْرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنْ نَصْرِ قال لحون ومنادون ذلك كن طرائق قد وان ظنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أرد